ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى, نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت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 وَنَيِّب تَنِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ لَمَسْتَزِلَّوْهُ الشَّيْطَانُ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 وَلَا إِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمًا تَمُوتُنَّ لَمَغْفِرَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا